ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدن نَكُم وَلَئِن كَفَرْتُم إ عَذاَابِي لَ شَد وَقَالَ مُسَ إِ إن تَكْفُرُأَاتُمْ وَمَا فيِي الأْرض جَمِي فَإِن نَ اللهَّه لَ غَنِيٌ حَمِييد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 فَوَهَمَ هُمْ وَقَالُوا وَقَالُوا إِنَّكَ فَرَّنَا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ وَإِنَّ مَا فِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ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 قال إِ آاتُ إن إِلا بَشَر مثناَا تُرونَ آ تَصُدّونَ عَ مَا كان يَعبُُ أَب أ تُريدونَأَ تَصُدّونَ عَ مَا كان يعبد آباؤنا. فَأتُونَ بِسُر الْقَانِ بِي قالَالَت لَهُم رُرسُرُهُم إِن مَحْنُ إِلَّا بَشَرُون مِثْلُكُم وَلَكَّ اللهَّه يَمُ وَلَ مَي شَ أُ مِنَّيبَادِ وَمَا كانََلَناَا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 وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَخَافَ عِيدَ فَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مَنْ وَرَاءَهُ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ ييتَجرَر الرَّعهُ وَلَا يَكذُ يصغُهُ وَيَأتيهِ المَوْتُ مِنْ كلُّ مَكَانِوا وَمَاهُو بِمَييتِ وَمِ وَرَائِهِ عَذاابُ غَلم َثَلُ الذيينَ كَفَروا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُم كَرَمال نِشْتَددت بِهِ الرحُ فِي يَهُْ مِنْ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 وَرَسُولُ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّمَا كُنْتُمْ تَبَعًا فَهَلْ آنَكُمْ فَهَلْ آنَكُمْ أُخْنُونَ مِنَ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قالوا لَهَدَانَ اللهَّهُ لَدَنَاكُمْ سَواءََُّا لَنَا أَجَزِع النَّ أَمْ صَرَر مَا مَا لَنا مِن مح وَقَالَ الشَّيطَانُ لََّا قُض الْ الأأَمْرُ إِ اللهه وَعدَكُمْ وَعددَ الْ الحَقِّْ ووعدتكم فَأَخْلَفْتُكُمْ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 وَقت أُكُهَا كُلحين بإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِب اللهَّهُ أَمسَالَلٍ سِلَ عَهُم يتَلَكرُون وَمَثَل كلَلِمَةٍ خبثَةِ كَشَجرَةٍ خَبثَةِ لجتُ السَّتْمِ فَوقِ الأرض مَا لَه بِ قَر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 ما يصلونها وبئس القرار وجعلوه لله ان دادا ليضلوا عن سبيله قلت متعوا فان مصيركم الى النار قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَسْتَغْفِرُونَ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 إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهم أضللن كثيرا من فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنَّ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 مَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُحْطِقِينَ مُقَنِّعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأُنْذِرَ النَّاسُ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخَّرْنَا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 تَرَى بِلَاهُم مِّن قَطَرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُم نَّارٌ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ اذْكُرُوا بِهِ وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ